هاد الراب فقا روي وادي يميني يغفة دمولام كرانو الرحا يا عضاري ون ام نسي цلقل مساء هاد الراب فقا روي شاق نتا لويت ديك وخا منغضيب ورا يا لست الظد مدي سيرتي طرف الناكو كرفا يعيش تقن نتا لويت ديك وخا منغضيب ورا يا لست الظد مدي سيرتي طرف الناكو كرفا طرفي ضصبحت مدي ورنوفا مورنا كرماني ودت دشي وعدا يغار الحوت وره. هذا الرغف فقاروهي واد بيدي كان الحياة ضاري ونا ننسي لك تانولا هذا الرغف فقاروهي واد نجني غفت مورا كان ضاري ونا ننسي لك تانولا A la gui que abba i f'carr, d'aí el nore, esmira, gara A la gui que bula'ma l'بحara, quarré bia, f'goda, d'eel i-sa A ورتى ونزام ورد صهر وزمجان يدي يورام أولاد الحيلان صبرت انغلت السنين ياه هذا الرغف فقار ويوهدي ميني يوفد مورام كان الحياة ضاري ونا نبس ايضار كران الحوماني ميني كفت مورم اللغذي نذيستع فوسي الصور غيطفن دسجم ايضار كران الحوماني ميني كفت اللقينة ديستعم فوسي صوري غيطفن تسجم هذا غيبرو موزاقلو حيور زندل سنين ايام الجرحي اللي نادي حلو ماخرمان صراع الطبام هذا الرعف وقار موهي ودي ميني قوم فتبورا كرعن ضاري ونالبس الاكتاب كان الحياة ضاري ونا ننسي لك تالولا هذا الرغم فقار هوي وهدي ميني يوفي تبلولا كان الحياة ضاري ونا ننسي لك تالولا هذا الرغم فقار هوي وهدي